بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله المعوث ورحمة للخلق الله ثم ما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله في كتاب العظيمة الجنة والنار الدكتور عبد الجواد الزهير نتواله معا في المعهد القرآن الدعوي في قسم الدعوة وصلنا بفضل الله وحمده وطوله إلى سورة الحجر قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرج قال الرزي وقوله تعالى على سرر متقابلين السرير معروف والجمع أسرة وسرر وقال بعض أهل المعاني السرير مجلس رفيع مهيئ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور يعني السرير من إيه من السرور أصلا واضح؟ قال ليس وسرير العريش مستقره الذي او سرير العيش يعني ما اقول واحد يعيش عيشا سرير او سرير العيش زي رغض العيش كده هو مستقره الذي اتمأنا اليه في حال سروره وفرحه وقال ابن عباس يريد على سرر أي من ذهب مكللة بالزبرجد والضر والياقوت والسرير مثل ما بين الصنعاء الى الجابية وقوله تعالى متقابلين التقابل التواجه وهو نقيض التضابر ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله تعالى لا ينسهم فيها نصب والتعب أي لا ينالهم فيها ثعب وما هم منها المخرجين والمراد به كونه خلودا بلا ذوال وبقاء بلا فناء وكمالا بلا نقصان وفوزا بلا حرمان اللهم اجعلنا من أهلها وقال القرطبي إخوانا على سرر متقابلين أي لا ينظر بعضهم إلى قفى بعض تواصلا وتحاببا عن مجاهد وغيره وقيل الأسفرة تدور كيفما شاءوا فلا يرى أحدهم الأزواج وأقبلوا عليهن بالود وسرر جمع سرير مثل جديد وجدد وقيل هو من السرور فكأنه مكان رفيع ممهد للسرور والأول أظهر أنه جمع سرير وقال ابن عباس على سر مكللة بالياقوت والزبرجد والدرر والسرير ما بين صنعاء إلى الجبية وما بين عدن إلى إليا وقال الأرسي في قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إما بأنه لا يوجد ما يوجب النصب من السعي في تحصيل لهم منه لحصول كل ما يشتهونه من غير مزاولة عمل أصلا وإما بأنه بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا الحرقات العنيفة لكمال قوتهم وفي بعض الأثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعين وعجل من لجال الدنيا ولحي شباب طيب تعالوا بقى إيه احنا قرأنا التفسير للفضل تعالوا بقى مع العيات بيقول إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمن هو بدأ بقى إيه تناول العيات الأخيرة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين يبقى هو لك ده على مسألة ايه السرور انها جمع سرير تمام والسرير ده حتى المكان الرسيع حتى يقولوا ايه الملك يقولوا كان زمان يقوله في العرش كان بيقولوا السرير تمام لانه مكان للسرور وكلمة متقابلين اصلا متناسبة مع ونزعنا ما في صدورهم من غل غير... تمام لأن إيه آآ آآ الإنسان دهما لما يبقى في قلبه غل من واحد أو كرهه أو كده ما يقدرش يبص له أو يملع عنه منه يبقى عايز يصرف نظره عنه حتى لو بصله يبقى بيبصله ايه شزراً كده مش عارف لكن اللي بيبصلك ده ويبقى وش في وشك ويتأملك ده واحد بيحبك او واحد ما فيش بينك وبينه مشكلة فيه صفاء بينك وبينه تمام؟ ونزعنا في صدوره من لما ربنا سبحانه وتعالى نزع الغلة من الصدور تقابلة الاوجه بقى على سر متقابلين. تمام? اه وده اشارة الى ان فيه برضو يعني من نعيم الجنة الذي لا يوجد في الدنيا. اللي هو هذا الصفاء بين القلوب. لان ده مش ممكن يبقى في اهل الدنيا على الوجه الكامل. يعني ممكن اصفليك يوم ويتخنق معك شوية. ممكن نزعل من بعض ونتصالح ممكن اه ده طبيعي. ان رحم في اهل الدنيا ذلك لكن من نعيم اهل الجنة الصفاء الاجتماعي ان هو ما فيش بينهم احقاد ولا اغلال ولا حسد ولا اي حاجة يعني ده من اكثر الحاجات اللي بتعمل مشاكل بين الناس لا سيما إن, ان لا يخلو منه احد حتى الصالحون يعني حتى حتى الصالحين من من العلماء ومجاهدين وغيرهم وقع بينهم على مر العصور تباغض وتشاحن وكلام الاقران وما الى ذلك لكن الجنة هي الدار التي ايه وليس دائما لسبب شر أو, أو فساد قلوب ممكن يبقى لأجل نصرة الحق يعني أنا برى ان الحق كذا هو يرى كذا ف... وشايف ان هو بيفسد وهو شايف ان انا بقى افسد فبدأ يحصل بنا شحناء و... و... فممكن يصل امر لتنافر وتباغض وتباغض وما الى ذلك لاسباب هي في الاصل اسباب شرعية بس الاسلوب التعام معه هو الغير شرع الشعيد ان هذا بيحد بين كل الناس اما في الجنة ليوجد ذلك ينزع الله عز وجل الغل من الصدور نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا والإخوان غير الإخوات يعني إيه يقول لك الإخوان هي آه آه الأخ الشقيق اللي هو, زي اللي هو أخوك من أمك وابوك يقول لهم إخوان تمام؟ غير الإخوة فهم إخوان يعني كأنهم إخوات بالضبط كانوا من أقوات يعني من أبو وأم واحدة، من أب واحد وأم واحد، تمام؟ فعلى صور متقابلين، والتقابل بألي منهم وأسرى لئم مكان الصور، لئم سوهم فيها نصب وما هم منها بمخرجي. قال رضي وقوله تعالى على صور متقابلين، قرانا احنا السر. هو السرير معروف اللي جماعة سرير، خاصة إحنا هذا سرير ومتقابلين يعني وجههم في وجه بعض. لا يمسون فيها نصب حكا قولين ان هو لا يكون هناك اصلا ما يجلب لهم النصب او لان هم اقوى من النصب يعني قوتهم خارقة فلا بيعملوها يتعبوا او ما فيش حاجة اصلا يعملوها تتعبهم يعني ما فيش اصلا صعوبات او اعمال شقة مطلوبة منهم او محتاجين يعملوها او الاعمال الشقة لما بيعملوها هم اقوى من ان هم يتعبوا بسبب لو قولين يعني تمام وده لان لا احد يخلو من تعب يعني اهل الجنة يتعبون واهل النار يتعبون في الدنيا يتعبون في تحصيل ملزتهم وطمخاتهم وامالهم ولكن في الجنة يجني المؤمن ثمرة هذا التعب بان يكون لا ينسه فيها نصر ولعزب الله والكافر او المنافق او العاصي يجني ثمرة عمله بان يكون في مقام كله تعب ونصب وآلام ويعني عذاب واضح شباب طيب اللي بعدها سوره النحل يقول قال قال تعالى طب استنوا الاول لما ايه نسينا احنا الفوائد ايه الفوائد بقى اللي احنا نستفيها نستفيدها الدعوية من هذه الايات لنا وكيف نوجهها الى المداوين بتوعنا تفتت بقتي لنفسك وكيف تدعو غيرك وتقول له توصل له هذه المعاني. يعني. اه جميل اختنا امت الله تقول ان المواد ده ان احنا نلتقي بالوجوه ولا نعرض على بعضنا بعض صح? النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا واحد يدي الواحد يدور في وش واحد عشان ما يشوفوش تمام ثلاث صفات اهل الجنه في الارشاد دي صحيح العمل على القلب حتى يكون سليم من من احقاد الدنيا كمان ندعو الناس لسلام الصدر حتى يكونوا كاهل الجنة وان يقبلوا ببعضهم على بعض نعيم الجنة عظيم ونعيم الاخوة عظيم لانه ذكر مكرونا بالسرر اخوانا على سرر متقابلين دون الجنة على حزن وحزن مهما اه اعطتك لذلك قول اهل الجنة الحمد لله هذا بعنا ما زيش كل ما في الدنيا من اعمال فيها مشاقات بينما الاخرة كل ما فيها سهل صحيح اذا كنت من اهل الجنة يعني نقول بينما الجنة بقى مش الاخر يعني كل الناس تتعب في الدنيا لكن في الاخرة سعين المؤمنون سمرة هذا التعب الراحة التامة راحة البال وراحة النفس وراحة الفؤاد وراحة العقل، وراحة الجسد، كل أنواع راحة الشيطان لا يمل ولا يكلم من الفورقه بيننا فعلينا بالدعاء صحيح، نجي برضه من أكثر الأفات اللي الشيطان بيحاول أن يزرعها بين المؤمنين لنكون رحماء بيننا، صحيح جميل جدا ليه كمان الناد ده لده على تنوع النعيم. صحيح. جميل عيارت الفوائد دي بتتكفت عشان نبقى نجمعها ان شاء الله في اخر الكرم او في اخر الفصل الدراسي دي يعني. السنة ونجمعها كلها. اه وقتنا تقول استفدت المؤمن هنا يكرمه الله بالجنة في انها يتنعم باكثر مما كان يتصور. صحيح. وانه الجنة بداية الامن. لان ربنا علي دخلوها بسلام امين. صحيح. يعني في نعيم اصلا انت ما تفكرش فيه وما انتاش اه فهمه وما انتاش عارفه وبتلاقيه في الجنة. في ما تسرر فيه اه اه انها من السرور الذي لا ينغص فيه شيء. تمام. ماشي يا موطن السرور ومسألة عدم تجدير السرور ده كالنفاف أكثر من بر النعيم وغير ذلك ما هم منها بمخرجين ده آه عدم القلق على زوال النعيم إن هذا السرور يعني يعني حتى متعة وسرور الدنيا وراحة الدنيا بتم أنت فيها الآن من زوالها وبعدها ندمان على فوتها يعني بتخاف فوتها وانت فيها وتحزن لما تفوت داعيم الدنيا مليان بالخوف والحزن. ذلك قالوا لنا ربنا أعلم إيه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فلأن القوف من ثوات الموجود والحزن على ثوات الذي فات يعني. تمام؟ فلا ربنا بت بذلك ويقول ما هو وما هم منها المخرجين. يعني كل هذا النعيم وكل هذه الراحة ومش هتخرجوا منها الأخوة في الله عظيمة سبحانه من جمعنا في الدنيا على طاعته ولم يحرمنا من هذه الأخوة في الآخر أخوانا على سورة المتقبل لما فيها نصب يعني أقدم في الدنيا الطاعة وأبذل فيها نفسي ومقابله أقل تعب لن أجله صحيح انا أتعب جدا لأنني لم أعدش أتعب تاني وما في شورة للتعب في سبيل الله في الدنيا صحيح جميل يا شباب. اه وده عكس عزاب اهل المرء انهم يلعن بعضهم بعضا جميل. او كلمة نزعنا فيها قوة في ادالة الغل اللي تغلغله في القلب. او ان الغل بداخل قلب مسالك وحرة. يحتاج الانازع ليخرج. جميل. طيب ننتقل الآية التالية النحت النحط طار منها قوله سبحانه جهنم خالدين فيها فالبئس مسوى المتكدرين قال ابن عشور المسوى هو المرجع من الساوية إذا رجع أو المقام من الساوية إذا أقام تمام؟ ولم يقل عن جهنم دار كما قال عن الجنة ولا نعم دار المتقين يعني قال عن ايه؟ عن إيه الجهنم مسوى تمام؟ بينما قال عن أن قال عن جهنم مسوى وقال عن الجنة دار قال لان ديت ايه؟ مسوى ده تحقيرا لكن الدار ده تشريفا يعني يعني انا شوف شوف مسواك يعني انا لك كلمة دي فأنا يقول لك شوفت وصلت لحاجة بحشة ازاي لكن دار دي حاجة بيكون فيها الانسان الشريف يبقى عنده دار وعنده حاجة كويسة يبقى مسواك دي كانت تحقيرا لهم وانهم ليسوا في جهنم بمزلة اهل الدار بل هم ترامون في النار وهم في مسواك اي محل سوء تمام وقالت على وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار دار خير ولا نعم دار المتقين دي بقى دار ضرعه للمتقين جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي لهم المتقين قال الرزيل إنه تعالى قال لهم فيها ما يشاؤون وفيه بحثان الأول أن هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات وهذا أبلغ من قوله تعالى وفيه ما تشتهي لأنفسه وتلذ الأعين لأن هذا قص... هذين القسمين دخل في قوله لهم فيها ما يشاؤون. يعني ما قوله إيه لهم فيها ما يشاءون يبقى دخلت إيه الأنفس والأعين وكل حاج مع أقسام أخر يبقى إيه كومي كارم من الأيتين يعني ولأن قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون يفيدوا الحصر لهم فيها مش إيه مش فيها ما يشاؤون لهم لا بدأت بلهم فذلك بالقرب المجرور الحصر القصر. لهم فيها لهم هما بث ما يشاؤون وذلك يدل على ان الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا ثم قال تعالى كذلك يجز له المتقين أي هكذا يكون جزاء التقوى يقول ثاني بقى وقيل اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا رضا وحب لشرع الله وقيل الذين اتقوا ربكم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 لهم فيها ما يشاؤون يبقى لهم دي الاقتصاص لهم فقط ما يشاءون تمام؟ يبقى دخلت فيها كل ما تشتهي الأنفس وتلز الأعين ويلز السمع ويلز اللسان ويلز كل شيء كذلك يجد لهم متقين أن المتقين هم الذين ينالون هذا هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى واضح شباب قل الذين التقوا ربكم على ما اذكر ان كان السؤال ده عند الموت ما لقيت ليه الذين توموا عند ربكم او في القبر ربكم مدينكم ما ما النبي الذي بعث فيكم تمام قالوا خيره ورضا بالله وحب لله وكان جزاؤهم ايه جنات دار المتقين ويدخلونها لهم فيها ما يشعون كل العطاءات التي تشتهيهم التي يشتهونهم وتذلك يجد الله المتقفين طيب حد عنده فوائد في هذه الايات استشعارها لما عرفنا معاني كلمات او معاني الايات الاجنالي طبعا لهم فيها ما يشعون ان انت كل نفسك فيها تلقي فيجنة وتضرب امثلة بقى نفسك في عربية هتلاقي في الجنة نفسك في اي نوع اكل هتلاقي في الجنة نفسك في تتجوز هتلاقي الجواز يعني اعداد مهولة من الزوجات في الجنة نفسك ان انت تصيف في احسن مش عارف على احسن بحض انت تصيف على نهر قوسر في الجنة نفسك تتفسح في ارقى مكان في العالم في الجنة في ما هو افضل منه وهكذا نتكلم على مسألة الاية التكبر لها في الاية مسوى المتكبرين صح فالتكبر من اعظم الاسام التي تجعل مسوى صاحبها النار والكبر او المعصية في البشرية ده يدخل الجنة من كان في قلبه وفي قلبيه, قلبيه, قلبيه رسم تمام كبر واما نعيم الجنة فهو مقيم صحيح صوم النفس عن بعض المباحث ابتغاء لمعالي الامور يوجد عقابا وأشياء تقدر صف والحياة مهما كانت عقابات او اشياء تقدر صف والحياة مهما كان لديك صحيح بالخلاف الجنة كانت مضبوط احنا استفدنا ايه من الايات تحذير من الكبر والكبر كان هو سبب ما وصلوا اليه تمام؟ <تصفيق> استفدنا زي ما انتو قلتو لان التقوى بقى هي سبب بكل الجنة استفدنا الرضا عن شرع الله وحب بسرع الله قالوا خيره تمام؟ اه ان جزاء الطاعة في الدنيا والاخرة وعقاب عقاد المعصية في الدنيا والاخرة يقع في الدنيا حسنة ولا دار الاخرة خير يعني لهم في الدنيا حسنة واللي في الاخر اكبر كمان وافضل ولهما داروا على عكس المسوى المتكبرين يبقى تشوفوا تحقير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم وانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزد لهم المتقين والمثال في ما يشاءون دي ممكن نقول فيها اشياء كتا جدا امسو الله بتقول لما يكون في حاجتين اه حاجة خير حاجة افضل منها هتبدأ بالاقل في الدنيا حسنة ولا دار اخيبتي خير مش سنبط يعني جميل جميل الشباب انا عنده حاجة اعايز اقولها لما نخلص المهنده لان كده احنا خلصنا صورة نحن معدش للاصراء عنده اي سؤال او تعليق او اي حاجة عايزي يكلم فيها عايزين فقرات تفاعل فقرات تفاعل مش تفاعل <تصفيق> يعني ايه عايزين تسأل وسئلة مسلا مجاوبك يعني فادعو احد الى الله بهذه الايات لان المراجعه بقى يوم تاني ان شاء الله دعوة على ارض الواقع السؤال جميل نريد جوله مثل العام الماضي مظبوط ويجب عملي تمام هو ما فيش جوله بتتعمل اساسا في جوله هي جوالات؟ طب كويس سمار ايه بقى عايزين تطلع الوقت جولة؟ حالا يعني؟ في الارض الواقع مش في النت اه تمام تمام عايزين الجوالات في ارض الواقع ده شيء مهم جدا طبعا لا شيء رائع طبعا الجوالات الولاد بخروجوا مع الولاد بيكلموا الولاد والبنات بخرجوا مع البنات ويكلموا البنات وماذا المشكلة ستعملوا جوالات في الامتحانات يعني انتم راحين من الامتحان جاهزوا معكم مطويات او حاجات توزعوها على الناس سواء من الامتحان او بعده ممكن مثلا تاخدوا معاكم مثلا حاجات كان في اوراق عن الامتحان وزي تتغل ودفقوا مع عمد شيخ حتى كان عامل فيديو كده عن الامتحانات والتوبة اي الامتحانات وحاجات زي كده ممكن ت تعمل ورقة زي كده او تشوف ورقة تتكلم عن حاجة زي كده. أسباب التوصيف ناس عنامتحنات وتكتب بقى التجربة عن المعاصي واصلاح القلب والاستمرار الطاعة وكلام زي كده. في حاجات كتير مكتوب وتوزعوها إيه عن الناس. لو هي حاجة عنامتحنات ووزعوا الامتحانات. لو حاجة عاوية عامة وزعوها الناس خارج الامتحان عن, عن شكر شكر النعمة وإذا فرات خل نصاب وكلام زي كده. وممكن تكتبها هن تعرف فكرة يعني الموضوع مش مش كتير يعني. وكان في في ورقة اسمها هل انت مستعد للامتحانات اه صح في اوصل في افكار كثيرة مرتبطة بموضوع الامتحانات انتظروا ان انتو توزعوها قبل الامتحانات وبعد الامتحانات وتعملوا جوالات ومشيئة مشكلة انتو كده كده يوم الامتحان بتخرجوا ما بتذكروش بتتراوحوا اليوم ده بقضايا يعني فاستغله بقى لو هتعودوا مثلا ساعة بعد المتحامل اللي هاجه في الدعوة في الكلام مع زميلك عن الرضا بالقضاء وانه و... الحاجات دي رزق الدرجة دي رزق وانه ربنا يوفقنا جميعا والتوفيق ده له اسباب و... كلام زي كده والتوبة دي سبب في طاعة الله في طاعة الله والتوبة سبب في التوفيق وفي النجاح وانه ربنا يفتح عليك ويوفقك ويرضيك ويشرح صدرك وده حاجات انت بتبقى محتاجة اصلا امتحناك جدا انه عشان صدرك انش حالح عشان تعرف تذاكر وعشان تعرف تركز ده. الكلام ده بعدها زي كده هيفرق مع ناس كتير يعني الناس غلابة الناس غلابة والله جدا يعني اي كلمة كده بتجيب اثر ممتازش متخيله فانت متوقفش اتكلم لو ابسط كلمة بتلاقيها والله مردود يعني البنات والولاد كلهم والله غلابة جدا يعني كلمات بسيطة جدا بتأثر فيهم وجلتزموا وبيجوا ربنا فألقي حجر يعني في الماء الراكد وإن شاء الله هتلاقيه أثر كبير في حياتك إن شاء الله وفي حياته فإذا ما قلنا بقى الولاد يزبطوا مع الولاد زميلهم والبنات يزبطوا مع البنات زميلهم وحاولوا بقى ربما يوفقهم عمس القاوية تقول لي أن أركب تاكسي بيكون مشغل أداني بيكون مدقيقة جدا ويكاد قلبي أن يتمزق لكن اللساني ليستطيع النطقة وأحزن كثيرا مما أفعل طيب ما هي مسألة التاكسي هي بسيط لو هو مشغل ايه شرايط لو في لسه تركب بتشغل شرايط بتبقى تاخد معاك شريط ساعه ما تركب التاكسي تقول له يا لو سمحت ايه شغل الشريط ده اه او حتى لو بص ايا كان يعني ولو بيشغل فلاشات تخلي معاك فلاشة فيها قران صغيره كده دقيقه ولا حاجة من الحاجات الرخيصه دي عشان لو ضاعت او نسيتيها متحزش علش عليها يعني وتقوم عافيها اا وقول له لو سمحت شغل الفلاشة دي هاي شغل ان وانت لديك ممكن ان يكون او لو انت يكون لديك ممكن ان يكون ممكن ان يكون لديك ممكن ان يكون لديك ممكن ان لا لديك والله غالبا بس لديك ممكن ان يكون لديك ممكن على فكرة المشكلة في الخجل فعلا لديك ممكن ان ان احنا اللي بنخجل. لكن احنا قلنا قبل كده ان احنا حتن... المسال ده قولتو لك ابل كده كتير. دايما تخيل ان انت هتموت. يعني اللي انت تبعه ده يموت. هل هتخجل? يعني لو ده اخر عمل وانت هتموت. عارف ان انت هتنزل متاكسي تلاقي ملك الموت وقت مستنيك. هتتردد في انها بتنكر هذا المنكر املا. كذلك لو انت متخيل ان الراجل ده انت هتنزل متاكسي قم عامل حدثة ويموت. هتسيبه ويموت على معصية. جرا اسره تقول احنا عندنا في الجامعة في المغرب لو كلمت الناس بيقول لك لو عاوز الدين روح المسجد ما اصنع حد يجي يتعلم علينا وده بلاقيه جدا لما الكلام ده الناس كلها بتقوله لا اللي تفتت لهم وربنا هيفتح على قل على قلبك وقلوبهم يعني في ناس كتير بتستجيب ما يغرقوش الناس اللي بتعاند والجادل ما تلتفتوش لهم اختنا نسمه تقول اذا اذا ارادت اخت الهدايه و ما هي اول النصائح التي قدمها اليها انا بتحطف موقف ده كثير اه تمام مسألة الناس اللي هو استجابوا. في جدول كان اخونا الدكتور محمد شيخ عمله اسمه شيم يمقص ثلاثة اللي هي شهر متابعة المدعو المستجيب اللي هو اول ما المدعو بتاعك يبدأ يستجيب تعمله ايه لمدة شهر كعمل جدول كده في حاجات انت تعرفه على تحفظ يحفظ. تعرفوا على درس في بلدكم يحضروا او درس عن نت يوظل عليه تعرفوا على صحبة صالحة يبقى في حاجات كده ايه تخلق له بيئة يعيش فيها تلاتين حاجة كده تلاتين يوم طيب اختنا قامت الله بتقول لو لو البص رفض امزل في نص الطريق لا ما تنزليش انتم معزورة ان شاء الله اختنا كما تلقى في ايات الجنة والنرة تدرحناها عند الدعوة يعني مفهوض نذكر باي اية ما زي ما احنا قلنا هات المعاني اللي اثار فيها انت دايما تحاول تكتبه حاول تكتبه الكلام ده والمعاني دي قوليها معاني وبعدين ستشهد الاية يعني لو تخيل كل تخيلي اختي كل اللي حاجة بتحبيها تلاقي في الجنة لهم فيها ما يشعون كده يعني يبقى انت قلتوا للمعنى الاول بعد امتقال الاية نبدأ بالترغيب اما الترغيب بالترغيب سنة تقول ما رأيي خضرتك في دعوة فردية للنصارى هي ليه لابد ليها من متمكن يعني اللي يدعو النصارى يبقى عارف شبهاتهم وعارف الرد عليها عشان هو نفسه لا يفتن مع ان شبهاته معبضيطة او أي حد يعرف ردها بس لازم تقراها ما تحطش نفسك فتنة وانت مش قده يعني هتأهل وبعدين اشتغل براحتك اختينا يوسف تقول استفسار ازاي مثلا ادعي الاقارب لي زي غيرهم ايه المشكلة يعني ما الأقارب. اذا مبتدى غير الاقارب ايه الاقارب بس الاقارب محتاجين تلطف و... اه اه اختنا بس ما تقول ابدأ من الاخت الانتساب ابدأ منين ابدأ ايه بالفرائد ده بالفرائد بتصحيح الصلاة بخشوع فيها وبعدين الاكسار بقى من الطعاط اه مسألة شحن شحن القلب عشان هو اللي بيحرك الجوارح انت لو عندك موبايل وما تشحنوش اكيد هيفصل شحن عملت تكلم في تكلم فيه وما تشحنوش اكيد يفصل شحن قلبك كده لو عملت تعرضوا للشهوات وفتن ومشاكل والدنيا وانت ما تشحنوش بالقرآن وبقيام الليل وبالعبادة هيفصل منك يبقى لازم تشحن قلبك صحيح ليروا اخلاقنا فيه يتأثروا ماذا مذافه مع كثير من الشريم متاثرين ببهات التكفير شو بحث التكفير ضعيفه جدا على فكرة من حيث انا اكل بهذه الطريقة لكن لو جينا نتكلم من ناحيه العلمية فشكله كتير مؤلفة وردود موجوده كثير يعني اختي امل اللهطه كل اريد انا اكون طالبه علم ابدا ازاي وكمان بحس انه الطريق فباني في كتير وانا متاخره لا موضوع السبق ده ما فيش فيه مشكلة مشكله لان فلان فلانه اللي قبل كده التزمت وقطعت شوط مثلا وبتيجي بعد كده تتجوز وتخلف وتنشغل وبتسبقيها انت بعد كده وهي بتسبقك وبيجي اوقات هي ترجع تاني الامور تستقر ترجع ثاني تكمل في الدعوة الى الله وتكمل في طلب الدين بتكون انت وقفتي فموضوع الانشغال مقارنة نفسك بالناس دي ما ما لهاش ما لهاش قاعده يعني. او العبرة بمن سبق وليس بمن صدق صحيح موضوع طول الطريق والصدق ده امور يعني سيدنا فعد بن معاز عش يعني سنين قليلة جدا في الاسلام واه له عش الرحمن لما مات تغيره يعني ماتزه من الاسلام بالسبعين والتمانين و... والمئة سنة و... ومات حقا دي فضح شمال اه بتقول عبدال ازاي وكم جزئية في الاسبوع أو الشهر انت على طلب العلم يعني اذا انصحك اولا بحفظ القرآن وقيم الليل والازكار والعبادات بصفة عامة مع مثلا حاجة زي الدروس مع هذا القرآن الدعوي كده فترة من الفترات لحد ما ايه يبدأ مثلا حاجة زي الدورات العلمية اللي تتعمل ايه حاجة في العقيدة حاجة في, حاجة في التفسير الحاجات اللي تعمل دي احترين فترة كده خليك على هذا على الوضع ده لحد ما تختيم القرآن لما تختيم بها ابدأ يتخصصي او اطلوب العلم بجدية اكبر وبجهد اعلى سيكون خيرا بنا وأنا بجي بصيام الاثنين غدا حيب أنا هكتفي هذا القادر لأن أنا متعب جدا من الشغل اللي لسه جاي أنا بطشيات نشر ساعة فأستأذنكم وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة أسجدكم إن شاء الله أزاكم الله خيرا وصلى الله نبينا محمدين وصحبكم الكثير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته